بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون الفضلاء ما زلنا نواصل في تفسير والتعليق على كتاب تفسير الإمام السعدي رحمه الله تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان وانتهينا بفضل الله عز وجل من تفسير سوره البقرة وصورة آل عمران ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ اليوم في تفسير سوره النساء القراء مع فضلة الشيخ علي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فهذه قراءة في كتابة سير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى تفسير صورة النساء وهي مدنية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا التفسير افتتح, افتتح تعالى هذه الصورة بالأمر بتقواه والحث على عبادته والأمر بالصلة الأرحام والحث على ذلك وبين السبب الداعية الموجبة لكل من ذلك وأن الموجبة لتقواه لأنه ربكم الذي خلقكم ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة التي من جملتها خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليناسبها فيسكن إليها وتتم بذلك النعمه ويحصل به السرور وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم حتى إنكم إذا رأيتم خضاء حاجاتكم ومهاربكم وتوسلتم بها بالسؤال بالله فيقول من يريد ذلك لغيره أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي الا يرد من سأله بالله فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقواه وكذلك الإخبار بأنه رقيب أي مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم وسرهم وعلمهم وجميع الأحوال مراقبا لهم فيها مما يوجب مراقبته وشدة الحياة بلزوم تقواه وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة وأنه بثهم في أقطار الأرض مع رجوعهم إلى اصل واحد ليعطف بعضهم على بعض ويرقق بعضهم على بعض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 من أول السورة إلى آخرها فكأنها مبينه على هذه مبينة فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة مفصلة لما أجمل منها موضحة لما ابهم وفي قوله وخلق منها زوجها تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال وأوثق علاقة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ربنا تبارك وتعالى في أول سوره النساء: مناديا الناس جميعا: يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 ادم عليه السلام احسنت الاجابه الصحيحه تفضل آدم عليه السلام وخلق منها زوجها اي خلق من آدم حواء أحسنت بارك الله فيك وكلمه زوج تطلق على الذكر والانثى زوجها اي زوجته فالزوج تطلق على الذكر والانثى قال وبث منهما رجالا ما معنى بث بس يعني نشر احسنت نشر أي كلما التقى رجل وزوجته أنجب رجالا ونساء كلما التقى رجل وزوجته أنجب رجالا ونساء وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله ما معنى التقوى واتقوا الله احسنت التقوى هي الخوف من الله؟ وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا احسنت تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا واتقوا الله الذي تساءلون به الله الذي تساءلون به ما معنى تساءلون به لا, لا. تساءلون به هه ونناقش الكفار والمسلمون كلهم يتساءلون به وهو يسأل الله لا مش تسالون اليه تسالون به أحسن تبارك الله يقول بالله عليك أن تفعل كذا فيسالك بالله تسالون به أي بالله سبحانه وتعالى الذي تساءلون به والارحام والارحام من المقصود بالارحام احسنت كانوا قديما يتسالون بالارحام تفضل بارك الله فيه يتساءلون بالارحام يعني يقول بالرحم الذي بيني وبينك أن تفعل كذا هكذا كانوا يقولون نعم واتقوا الارحام واتقوا الله في الارحام يمكن ان يكون فعلا تقدير واتقوا الله في الارحام لكن عطفه على تساءلون به والارحام اي بالارحام لا سيما الارحام اذا كانت مكسوره لكن قوله الذي تساءلون به والارحام أي, اي اتقوا الله عز وجل اتقوا الله اي واتقوا الارحام اتقوا الله خاف الله عز وجل اذا سالك احد به ان تغفر ذمته وان تكذب يمينه واتقوا الرحم خاف أن يسألك أحد بالرحم فتخفر يمينه أو تقطع ما بينك وبينه من وشائج الأرحام أي الصلة التي بينك وبين أرحامك نعم وقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم وهم صغار ضعاف لا يقومون بمصالحهم فأمر الرؤوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم وألا لا أموالهم إلا بالتيه أحسن وأن يؤتوهم أموالهم إذا بلغوا ورشدوا كاملة منفرة ولا يتبدل الخبيث الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق بالطيب وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعة ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم ففيه تمديه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة التي هي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله فمن تجرأ على هذه الحالة فقد أتى حوبا كبيرا أي إثما عظيما وزورا جسيما ومن استبدل الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس ويجعل بدله من ماله الخسيس وفيه الولاية على اليتيم لأن من لوازم إيثاء اليتيم ماله ثبوت ولاية الموت على ماله وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم لأن تمام إيتائه ماله حظه والقيام به بما يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار يقول ربنا تبارك وتعالى وآتوا اليتام أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا آتوا ماضي أم أمر أم مضارع أحسنت فعل فالأمر وآتوا آتوا اليتام أي أعطوا اليتام أموالهم أي الأموال التي كنتم تتصرفون فيها لمصلحة اليتيم كان الرجل إذا مات قديما وترك أولادا صغارا جاء بولي وقال له أنت ولي أو وصي على أبنائه فخذ هذا المال وانفقه على ولدي حتى يكبر وأنت وصي عليه فكان الرجل ينفق على اليتيم ويظل ينفق عليه حتى يبلغ فيعطيه ماله والله عز وجل بين أنه لا يعطي اليتيم ماله وإن بلغ إلا أن يبلغ إيه الرشد حتى وان بلغ صار 15 سنه او صار احتلم لكن لم يبلغ الرشد في حسن التصرف والعقل فلا يعطى مال قال تعالى وابتلوا ليكاما اختبروا حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليه اموالهم اي انه يظل ينفق عليه ثم يختبروا إذا بلغ يختبر يقول لو أعطيتك عشرة ألاف ماذا تصنع بها فإن قال كلاما سفيها أنفقها في السفر وأنفقها في ال... أنفقها مثلا في اللهو واللعب فإنه يعلم أنه لم يرشد بعد وإن قال أعطيك عشرة ألاف فقال أبني بها محلا أو أبني بيتا ليتزوج به كلاما عاقلا يعطيه هذا المال، قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنسى منهم رشدا فادفعوا إليهم اموالهم هنا قال وابت اليتامى أموالهم. المال هذا ملك لمن لليتيم. ولا تتبدل الخبيث بالطيب. كان أحيانا بعض الناس الذين ليس لديهم تقوى إذا أعطاه مال اليتيم خلط مال اليتيم مع ماله يعني حديقته اخرجت مثلا خمسه اوسق من التمر الرديء وحديقه اليتيم اخرجت خمسه اوسق من الطمر الجيد يخلط الطمر الجيد بالرديء وياكل مع اليتيم الجيد والرديء لكن لو ان حديقته هي التي انبتت الطيب وحديقه اليتيم هي التي اثمرت الرديء فصل الرديء عن الطيب وأكل من الرضي واطعم اليتيم أكل عفوا من الطيب واطعم الرضي لليتيم فبين الله عز وجل أنه لا ينبغي أن يتبدل الخبيث بالطيب وينبغي أن يتقي الله عز وجل في المحافظة على مال اليتيم وإعطاء حق قال ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ما معنى حوبا؟ إثما كبيرا يعني عظيما حوبا إثما كبيرا يعني عظيم جميل نتوقف هنا إن شاء الله تعالى ونبدأ في مادة الحديث مدة الحديث توقفنا عند باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين. باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين. الأرقام مختلفة. باب طول القيام. باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين. أتابع بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فهذه قراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وقعوده وما بين استجتين طريبا من السواء أولا درجة الحديث هذا حديث صحيح متفق عليه ثانيا معنى الحديث عن البراء رضي الله عنه قال كان سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وما بين السجدتين قريبا من السواء ووضع المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة باب طول القيام من الركوع إذا قال الرجل سنع الله لمن حمده ووقف هذا القيام يقصره بعض الناس ويخففه لكن البراء رضي الله عنه يقول بأنه كان قريبا من السواء يعني قريبا من قيامه الأول ولذلك ينبغي الإنسان أو يسن له أو يستحب له أن يطير القيام من الركوع حتى يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بين التجدتين بعض الناس يخففها جدا ولكن يستحب أن يطيلها شيئا ما لكي تكون قريبا من الركوع وقريبا من السجود نعم قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيد قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال ما صليت خلف رجل أوجس صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم حتى نقول قد أوهم ثم يكبر ويسجد وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم أولا درجة الحديث هذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم فهو حديث صحيح ثانيا معنى الحديث قول انس بن مالك رضي الله عنه ما صليت خلف رجل اوجز صلاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام ما معنى اوجز اخف اوجز يعني اخف تفضل اوجز خلاص خليها اوجز صلاه في تمام ما معنى في تمام يعني كمان تمام في تمام كيف تمام يعني في في تمام ان يتم اركانها ولا ينقص منها اتفضل اتفضل تمام يعني رغم أن صلاته كانت خفيفة إلا أنه كان يتم الركوع فلا ينقصه ويتم السجود فلا ينقصه ويتم القيام فلا ينقصه أي أنه كان ليخفف تخفيفا شديدا بحيث ينقص الصلاة ولا يطيل إطالة مملة حتى لا تمل المصلي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ما معنى قول أنس بن مالك رضي الله عنه قد أوهم قد أوهم قد نسي احسنت قد نسي أنه في في القيام من الركوع وإنما تظن أنه في الفاتح قد أوهم يعني نسي أنه قام من الرقي يقول سمع الله من الحمدة ونظن أنه في الفتاة من طول الدعاء الذي يقوله حينما يقول سمع الله من الحمدة أنك إذا تأملت بعض الناس يقول سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد ثم يركع مباشرة لكن تامل قول الحبيب عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم كان إذا قال سمع الله من حمده قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما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 وظن أنه افتتح الفاتحة مرة أخرى قال ثم يكبر ويسجد وكان يقعد بين السيدتين حتى نقول قد أوهم يعني يدلس بين السيدتين نحن نقول رب الله رب اغفر الله, الله ونسجد مرة أخرى كان يطيل بين السيدتين شيئا ما حتى يظن الناس أنه قد أوهم أوهم يعني أحسنت أوهم أنه في التشاهد فضل في التشاهد يعني ظن أنه يقول التشاهد من طوله هذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يطمئن في صلاته نعم. قال حدثنا مشدد وأبو كامل دخل حديث أحدهما في الآخر قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازم قال رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم وقال أبو كامل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فوجدت قيامه كركعته وسجدته واعتداله في الركعة كسجدته وجلسته بين السجدتين وسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء قال أبو داود قال مسدد فركعته واعتداله بين الركعتين فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء أولا درجة الحديث هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيح ثانيا ما معنى رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم رمقته أي نظرت إليه بعيني أحسنت رمقت أي نظرت إليه بعيني رمقت الشيئة أي نظرت إليه بعيني فوجد أركان صلاته قريبة من المعتدلة أي متقاربة وهو مثل الحديث الذي قبله قال باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة مري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود أولا درجة الحديث أذا حديث صحيح رواه التنميذية وقال حسن صحيح لا تجزئ صلاة رجل اي لا تصح حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود يعني يقيم ظهره يعني يعتدل حتى يقيم صلبه من الركوع فمن قال سمع الله من حمده ثم سجد مباشرة ولم يستتم قائما لا يصح وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله على أن الاعتدال من الركوع ركن من أركان الصلاة وكذلك يقيم ظهره في السجود بعض الناس يسجد ثم يقول الله أكبر وقبل أن يعتدل يعود مرة أخرى وهذا أيضا استدل به الإمام أحمد رحمه الله على أن الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة الأربعة عشر نتوقف هنا إن شاء الله تعالى عند هذا الباب من أوله أنه باب طويل وناخذ كتاب العقيدة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم للإمام العلامة اللالكائي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 418 من الهجرة وكنا قد وقفنا عند قوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام اللالكي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله قوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا يقول معينة ما كانوا ليؤمنوا وهم أهل الشقاء ثم قال إلا ان يشاء الله وهم أهل السعادة الذين سبق لهم في علمه أن يدخلوا في الإيمان وهنا قام الإمام اللالكائي بنفسه بتفسير الآية ولم ينقل تفسيرها عن السلف وهذا نادر في هذا الكتاب أنه دائما ينقل تفسيرها عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وهكذا هنا يقول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة أي ولو أننا نزلنا إلى الكفار الملائكة تدعوهم إلى الله وتأمرهم بتوحيد الله عز وجل ونبذ الشرك وكلمه الموتى نطق الموتى من القبور وقالوا لهم هناك جنة ونار وحساب وجزاء ونعيم في القبر وعذاب فيه وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أي معاينة رأوا كل شيء معاينة ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله أي ما كانوا ليؤمنوا إيمانا حقيقيا كل هذا لا يؤثر فيهم ولا يجعلهم يؤمنوا إلا أن يشاء الله والمشيئه هنا مشيئه هدايه ولا مشيئه توفيق ها مشيئه دلاله ولا مشيئه توفيق توفيق احسنتم الا ان يشاء الله ان يوفقهم للايمان بارك الله فيه تفضل قال وهم اهل السعاده الذين سبق لهم في علمه ان يدخلوا في الايمان اللهم إنا نسألك بأسمائك الفسنة وصفاتك العلاء أن تكتبنا من أهل جميع وأن تكتبنا من السابقين فأنت على كل شيء قدير قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله عن زيد بن أسلم قال والله ما قالت الخدريه كما قال الله عز وجل ولا كما قال أهل الجنه ولا كما قال أهل النار ولا كما قال أخوهم إبليس قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أشاء الله رب العالمين وقالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا وقال شعيب وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أشاء الله ربنا وقال أهل الجنه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال أهل النار غلبت علينا شقوتنا وقال أخوهم إبليس رب بما أويتني عن الرضيع قال سمعت الشافعية يقول لا يلقى الله العبد بكل ذنب ما خل الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء وذلك أنه رأى قوما يتجادلون في القدر بين يديه فقال الشافعي أخبر الله في كتابه أن المشيئة له دون خلقه والمشيئة إرادة الله يقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله فأعلم فأعلم خلقه أن المشيئة له وكان يثبت القدر وهذا رد على القدريه الذين يقولون بأن رب العزة تبارك وتعالى لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها ويقولون أيضا بأن الإنسان له مشيئة مطلقة فإن شاء فعل وإن شاء ترك وأن مشيئة الله تابعة لمشيئة الإنسان وهذا باطل، فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله له مشيئة، بأن الإنسان له مشيئة، ولكن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله. قال تعالى: وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. هذا يدل دلالة واضحة. على أن المسلم يجب أن يتضرع إلى الله جل وعلا وأن يتذلل بين يديه وأن يطلب منه أن يوفقه للطاعة والإيمان والتقرب إليه سبحانه وتعالى ونقف هنا إن شاء الله تعالى نأخذ مادة الاداب الإسلامية مادة الأداب الإسلامية سنبدأ في أداب اللباس إن شاء الله و تعالى صفحة 47-48 مادة أداب اللباس وكما تعلمون أن هذه المادة مادة الأداب الإسلامية وضعناها من أدل الأدب والتربية لكي يؤدب الإنسان نفسه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل ويشرب ويلبس ويقوم وينام ويتحرك ويتعامل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وهذه مادة الأداب والتربيه وهي مهمة لطالب العلم نا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فهذه قراءة في كتاب صحيح الآذاب الإسلامية قال حفظه الله تعالى آداب اللباس أولا الدعاء عند لبس الجديد ثانيا الدعاء عند لبس الثوب ثالثا التيمم رابعا الحرص على حسن المظهر خامسا عدم إطالة الثوب أسفل من الكعبين للرجال سادسا عدم لبس الثياب الرقيقة والضيقة سابعا اجتناب تشبه الرجال بالنساء في لباسهم واجتناب تشبه النساء بالرجال في لباسهن ثامنا حرمة لبس الحرير والذهب على الرجال تاسعا جواز الحرير في الثوب ما لم يزد على أربع أصابع عاشرا جواز لبس الخاتم الحادي عشر النهي عن لبس الخاتم في السباحة والوسطى الثاني عشر استحباب لبس الخاتم في الخنصر الثالث عشر جواز البس الخاتم في الخنصر اليمنى أو اليسرى الرابع عشر ذكر الله عند خلع الثوب. هذه آداب أربعة عشر آدبا من آداب اللباس يمكن أن يلخصها الإمام والخطف في خطرة ويلقيها للناس لكي يتعلموا الآداب الإسلامية المتعلقة باللباس وكذلك يمكن أن يقوم الإنسان بعد الصلاة فيلخصها أو يأخذ منها الآدابة التي تخص المسجد الذي يلقي في هذه المحاضرة نبدأ أولا الدعاء عند لبس الجديد روى الترمذي وقال حسن غريب صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنتك سوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له بك من شره وشر ما صنع له هذا الدعاء كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند لبس الثوب أسألكم أيها الأحباب أنت قلت هذا الدعاء عند لبس الثوب كم مرة في حياتك اللي قالوا مرة واحدة يرفع إيه واحد اثنين ثلاثة خمسة هذا الدعاء بعينه الدعاء بعين 6 7 8 لا لا انا هتكلم عن هذا الدعاء بعينه وبتقول انت قلت ادعيه اخرى لكن هذا الدعاء بعينه كم واحد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تمام طيب 12 من نسبة كم في المية نسبه نسبة لحاضر كم 50 60 اثناشر يعني نزد أقل من من عشرين في المية أو من خمسة وعشرين في المية من طلبة العلم المتفرغين لطلب العلم، فكيف بالعوام الذين مشغولون بمعاشهم وكذا؟ فتراهم يفرطون في مثل هذا، فلو أنك علمت الناس أدبا مثل هذا الأدب العوام وقالوا هذا الأدب فانك سوف تأخذ أجرهم وثوابهم معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا استجد يعني لبس ثوبا جديدا أحسنت سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني يعني يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا الثوب أسألك خيره وخير خير ما صنع له وأعوذ بك, بك من شر وشر ما صنع له اشترى حذاء جديدا يقول اللهم لك الحمد انت كسوتني هذا الحذاء أسألك خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له لبس فنله جديده يقول اللهم, أنت كسو اللهم لك الحمد انت كسوتني هذه الفانلة اسالك خيرها وخير ما صنعت له واعوذ بك من شرها وشر ما صنعت له باش طاقية أو يقول اللهم أن لك الحمد انت كسوتني هذه القلنصوة وهكذا وهذا الحديث أخذ منه أن الإنسان يحمد ربه على كل شيء فيكون الإنسان شكورا قال أسألك خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له وهذا يدلك على أن النعمة قد تكون خيراً على الإنسان وقد تكون شراً عليه فأنت تسأل الله خيرها وتستعيد بالله من شرها. السيارة الجديدة قد تكون خيراً لك تعينك على الطعام قد تكون شراً عليك تعينك على التكبر الثوب الجديد قد يكون خيراً لك تستر بي عورتك وتتجمر في بين الناس وتضع الله كلما لبسته وقد يكون شرا عليك تتكبر بي نحو ذلك هذا إذا كان الثوب جديدا تقولها كم مرة مرة واحدة عند لبس الثوب الجديد أما الدعاء الثاني عند لبس الثوب عموما كلما لبست ثوبك ماذا تقول نعم. ثانيا الدعاء عند لبس الثوب روى أبو داود والترمذي وحسنه عن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله, رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدى من ذنبه ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه اذا أكل الانسان طعاما يقول هذا الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه من غير حول مني ولا قوة يعني انا ليس لي فيه يد وإنما أنت الذي رزقتني هذا الطعام حتى ولو كنت أنت الذي اجتهدت وعملت وجئت بالمال واشتريت الطعام لأن الذي اعطاك القوة على العمل هو من؟ هو الله تبارك وتعالى وكذلك تقول إذا لبست ثوبا كلما لبست ثوبك قلت الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة من قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه من الكبائر والصغير أم من الصغير فقط أحسنت من الصغير فقط فضل. لماذا؟ لأن الكبيرة تحتاج إلى تحتاج إلى توبة نعم قال ثالثا التيمم رغبت الترمذي قال رواه الترمذي بسند صحيح عن أبيه رواه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بما يامنه ورواه الإمام أحمد بدأ بما يامنه يعني بدأ بنفس الكم اليمين أولا الكم الأيمن ثم الكم الأيسر نعم ورواه الإمام أحمد وأبن حبان بسند صحيح عن أبيه رواه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضعتم فبداو بما يمينكم عن عاشكر رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمن في تنعوله وتوجري وطهوره وفي شأنه كله وفي رواية لمسلم عن عاشكر رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل ما معنى وفي ترجله إذا ترجل تسريح شعره ترجيل الشعر أحسنت. قال وفي انتعاله إذا انتعل ما معنى انتعاله لبس النعل أحسنت بارك الله فيه لبس النعل هذه الأمور يا اخواني تحتاج إلى نية لو أن إنسانا لبس الأول الأو... الأيمن أولا ثم الايسر عادة وهو لا يعلم بهذه السنة هل يؤجر عليها؟ لا, لا يؤجر لأنه لم ينم وإذا لبس الكم الأول ناوي الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وإذا لبستم أو توربعتم فابدعوا بما يامنكم فإنه يؤجر على ذلك فحاول أن تستحضر نيه في كل إذا لبست الثوب الابيض بالذات تذكر قوله صلى الله عليه وسلم البس البياض وكفن في موتاك توجر اذا لبست الكم الايمن ثم الايسر تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهكذا قال رابعا الحرص على حسن المظهر روى ابو داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال أم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 فقال قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس وغمت الناس وهو الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر فقال رجل يا رسول الله إني ليعجبني أن ان يكون ثوبي غسيلا وراسي دهينا وشراك نعلي جديدا وذكر اشياء حتى ذكر حتى ذكر علاقه صوته اثيمن الكبر ذاك يا رسول الله قال لا ذاك الجمال إن الله جميل يحب الجمال ولكن الكبر من سفه الحق ولكن الكبر من سفي الحق وازدر الناس ما معنى الكبر بطر الحق بطر الحق يعني رد الحق احسنت رده وغمط الناس غمط الناس أي يعني احتقار الناس احسنت احتقار الناس يعني الإنسان هذا الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انا ذكرت روايه الامام احمد لانها مفصله لروايه مسلم هو نفس الحديث عن ابن مسعود لكن هذا ذكر اشياء ان يكون ثوب غسيلا وراسي دهينا وشراك نعلي جديد ما هو شراك النعل شراك النعل يا جماعه رباط النعل اسفل الحذاء شراك احسنت وجه النعل الوجه وجه النعل الشراك نعم. كل هذه الأشياء زي بعض الناس يحب أن يكون الطاقيه خضرة الجلبية خضرة والجورب أخضر كله أخضر فأخضر <تصفيق> هذا الرجل هل هذا يقال بأنه يحرم عليه هذا لا هو يريد أن يكون منظره جميلا لكن إذا فعل هذا الجمال ووضع الطيب تجملا بين الناس وأن يكون منظره جميلا، أثيب وأجر على ذلك. وإن فعل هذا الفعل ولبس ثوبا جميلا وكذا، ليفتن النساء والبنات، فهذه نية باطلة فاسدة، قد يكون لبس الثوب بعض هذه الأشياء إثمن له عليه، فلا بد من النية الطيبة. نعم. خامسا عدم إطالة الثوب أسفل من الكعبين للرجال. روى البخاري عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الازار في النار. وروى الإمام أحمد بسند حسن عن العلاء عن علي بن عبد الرحمن عن أبيه أنه سمع ابا سعيد سئل عن الازار فقال على الخبير سقطة. على الخبير سقطة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين لا جناح أو لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من ذلك فهو في النار لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا وروا الإمام أحمد بسند حسن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإزار إلى نصف الساق وإلى الكعبين لا خير في أسفل من ذلك أما النساء فيجب عليهن أن يطلن ثيابهن للتستر وذلك لما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بثيولهن قال يخين شبرا قال فقالت إذن تنكشف أقدامهن قال فيخينه ذراعا لا يزدن عليه إذن ينبغي الإنسان أن ألا يطيل الثوب أسفل من الكعبين ما هو الكعب؟ ها؟ أحسن العظم الناتئ في جنبتي القدم ويسميه الناس عندنا في مصر سمونا إيه؟ بزر الكعبين نعم. سالسا عدم لبس الثياب الرقيقة والضيقة روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأبناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنم كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحةها وإن ريحةها لا يوجد من مسير كذا وكذا صنفان من أهل النار لم أرهما لم يرهما من صلى الله عليه وسلم القو... القسم الاول القول معهم سياط كابناب البقر ما هو الصوت العصا ونحوه وكابناب وك... البقر يعني كذيول البقر يضربون بها الناس هؤلاء منهم هم الظلمه سواء كان هؤلاء الظلمه الشرطه الظلمة شرطه الحاكم الظالم او كان الظلم رجل متكبر في قرية ومتعال يضرب الناس بدون اسباب او كان رجلا متحكما في الناس كل هذا يدخل في قوم معهم سياتهم كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات يعني لبسة وعريانة اما ان تكون قد وارت بعض جسدها وتركت بعضه كمن تمشي بنصفكم أو تكشف شعرها أو قد وارت الجسد كله بثوب لاصق كمن تلبس ثوبا ضيق مثل البضي والاستريتش ونحو ذلك من الأشياء اللازقه على أجساد النساء مميلات مائلات مميلات يعني تميل قلوب الرجال إليها بمشيتها وبتبرجها مائلات أي في مشيتهن تتمايل يمينا ويسارا وهذا طبعا معروف لمن تلبس الكعب العالي وحتى حتى وإن لم ترد أن تميل فإن الكعب العالي يجعلها تميل يمينا ويسارا غصبا عنها ولذلك لا ينبغي للأخت المسلمة أن تلبس كعبا عالي رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة أسنمة جمع سنام وهو سنم الجمل, أحسنت. ظهر, الجمل. سنمها ظهر الجمل البخت البخت وهو وهي الجمال البخاتي ما الفرق بين الجمل البختي والجمل العربي الجمل العربي له سنم واحد والبختي له سنمان أحسنت. له سنمان فهي راسها تعمل راسها كحكة فك كده وتميل يمينا ويسارا او كحكتين بجوار بعض يميلوا يمينا ويسارا فيكون هذا هذه الصفة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحة ما معنى يجد هنا ها؟ يشم احسنت يجد يعني يشم وإن لا يوجد من مسيرة كذا يعني لا يشم نعم سابعا اجتناب تشبه الرجال في لباسهم في لباسهم بالنساء واجتناب تشبه النساء في لباسهن بالرجال روى البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وروى أحمد احمد وصحاح الالباني عن عطاء عن رجل من هذيل قال رأيت عبد الله بن عمرو بن العاص ومنزله في الحل ومسجده في الحرم قال فبين فبينا أنا عنده رأى أم, رأى أم سعيد رأى أم سعيد ابنة أبي جهل متقلدة قوسا وهي تمشي مشية الرجل فقال عبد الله من هذه قال الهذلي قال الهذلي فقلت هذه أم سعيد بنت أبي جهل فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال وروا أبو داود وصحاو الألباني عن ابن أبي مليكة قال قيل لعيشت رضي الله عنها إن امرأة تلبس النعل فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة, الرجلة, الرجلة من النساء لأنه لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة لا في لباسه ولا في مشيته وكذلك المرأة لا يجوز لا أن تتشبه بالرجل لا في لباسه ولا في مشيته وإلا من تشبه استحق اللعنة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فاملا ثامنا حرمة لبس الحرير والذهب على الرجال رات المذي وقال حسن صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمة وأخل لإناثهم لأن النساء في حاجة إلى التجمل فباح الله عز وجل لهن الذهب والحرير أما الرجال فهم أهل الخشونة والرجولة وليسوا في حاجة إلى ذهب أو حرير تاسعا جواز الحرير في الثوب ما لم يزد على أربع أصابع روى مسلم عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطا الجابية فقال مهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أسبعين أو, ثلاث أو, أو ثلاثين أو أربع بطول الثوب كما يفعل بعض الناس في العباءة العباءة الرجالي التي يكون فيها قطان من الحرير بطول الثوب بعرض إصبع في فهذا جائز للحاجة والمقصود بالحرير هنا هو الحرير الطبيعي المستخرج من دودة القز أما الحرير الصناعي فليس بحرام لأنه في الحقيقة ليس حريرا عاشرا جواز لبس الخاتم أولبها في صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتما من ورق وكان في يده ثم كان بعد في يد في يد أبي بكر ثم كان بعد في يد عمر ثم كان بعد في يد عثمان حتى وقع بعد في بيده أليس نقشه محمد رسول الله وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ قاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يدي كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد, بعد, بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بير أريس وبير أريس الآن يقع في مقدمة مسجد قباء المدينة النبوية ومكانه الآن نافورة أمام المسجد وضعوها على للزينة هذا موضع بئر أريس وهذه الاحاديث تدل على استحباب اتخاذ الخاتم للامير لأنه كان يختم به الكتب ولذلك لركز على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فلما تولى الولاء أبو بكر أخذ الخاتم تولها عمر أخذ الخاتم عثمان أخذ الخاتم كان يختم به الكتب نعم الحادي عشر النهي عن لبس الخاتم في السباحة والوسطى روى الترمذي وقال حسن صحيح عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القصي والمثرة والمثرة الحمراء وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه وأشار إلى السبابة والوسطى والقسي والميفره نوعان من انواع الحرير وان البس خاتمي في هذه وفي هذه أشار السبابه والوسطى يعني يكره لبس الخاتم في اصبعين اصبع عين. السباح والاصبع الوسطى نعم الثاني عشر استحباب لبس الخاتم في الخنصر روى البخاري عن انس رضي الله عنه قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما ثم قال إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد قال فإني لا لأرى بريقه في خنصره وقد نقش النبي صلى الله عليه نقش محمد رسول الله فلافت أسطر محمد صطر وفوقها رسول وفوقها الله كان يختم به الكتب نه. الثالث عشر جواز لبز القاتم في الخنصر اليمنى أو اليسرى قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في اليمنى فقد روى الترمذي من طريق محمد بن اسحاق قال رايت على, علي الصلت بن عبد الله بن نوفر بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى فقلت ما هذا فقال رايت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها وجعل فصه على ظهرها ولا يقال ابن عباس الا قد كان يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك وروى ابو داود بن حسن عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه وورد ايضا انه صلى الله عليه وسلم لبسه في اليسرى فقد روى مسلم عن انس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى هذا يدل على جواز لبس الخاتم في اليمنى واليسرى في الخنصر والبنصر نعم يعني يجوز لبسه في الخنصر والبنصر والسنة النبسة الصلاة كان يلبسه في ليه؟ في الخنصر الخنصر اليمنى أو الخنصر اليسر نعم. الرابع عشر ذكر الله عند خلع الثوب قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم روى الترمذي وصححه الألباني بطرقه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله أي أن الإنسان إذا خلع ثوبه يقول بسم الله حتى لا يراه الجن الذين يجلسون معه لأن الجن معك معك في بيتك وفي كل مكان في العالم فتحفظ نفسك منهم بذلك ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى كان ينبغي أن نأخذ الآن كشف القناع لكنني مرها فنرها شديدا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت السافر لي ويبنى إن شاء الله تعالى يوم الجمعة في الاوسط ضد المنذر في شيخ الإسلام بتيمية بعد المغرب وصلى اللهم على محمد وعلى العائل وصحبه